طالبنا امما ان القوم تضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين অনচি কীনতায় ববু নিহি জল শিলহয় দু وكذلك نجد المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم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 118. أعذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 119. أتهلكنا بما فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَظْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ